وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذومن مدحورا لمن تبعك منهم لمن تبعك منهم جهنم منكم أجمعين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 فلما ذَاقَا الشَّجَرَةَ بدت لَهُمَا مَا وطفقا يخصفان يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وأقول لكما لَكُمَا الشيطان لكما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أَصْحَابِ النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون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 يوم يأتي تأويل يقول الذين لسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد, فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم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 أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومي اننا لنراك في سفاهة قال الذين كفروا من قومي في لنظنك من الكاذبين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 فانتظروا اني معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين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 قال الذين استكبروا إن بالذي آمن به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا فقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين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 فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم, فأخذناهم بغته وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ففتحنا عليهم بركات من السماء وَالْأَرْضِ ولكن كذبوا فَأَخَذْنَاهُمْ بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون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 أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل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 قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي واما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما القوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم, واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم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 قالوا إنا إلى ربنا مقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أثرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 فلما كشفنا عنهم الرجز إِلَى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم الها وهو فضلكم على العالمين وإذ انجيناكم من آل فرعون يسومونكم يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم, يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم فواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه آرون اخلفني في قومي وأصلح, وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه, وكلمه ربه قال رب أذني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي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 وأنت أرحم الراحمين إِنَّ الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة وذلة في الْحَيَاةِ الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا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 فلما أخذت مرجفة قال رب لو شئت قال لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتُهلكنا بما فعل السفهاء منا. In hij is alleen <SILENCIO> een vreemdeling die men verleidt en men verleidt. Wees onze wederzijds vriend, vergeef ons واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره ان هدنا اليك قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون فَسَأَكْتُبُهَا آل لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ يتقون ويؤتون وَالَّذِينَ والذين هم يُؤْمِنُونَ يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الَّذِي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة وَالْإِنْجِيلِ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 سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قولا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السماء بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ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 قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا بي أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون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 وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفوا ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وَإِنْ يأتهم عرض مثله يأخذوه أَلَمْ يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أَلَّا لا يقولوا على الله الْحَقَّ الحق ودرسوا ما فيه والدار خَيْرٌ خير للذين يتقونا فلا تَعْقِلُونَ تعقلون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 فانسلخ منا فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بِآيَاتِنَا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا كَانُوا كانوا يظلمون من اللَّهُ الله فهو المهتدي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 يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أَكْثَرَ الناس لا يعلمون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 فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أَيُشْرِكُونَ ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أَنفُسَهُمْ ينصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يتبعوكم سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فادعوهم فليستجيبوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إِنَّهُ سميع عليم إِنَّ الذين اتقوا إِذَا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فَإِذَا هم مبصرون